وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين